بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة خالقا بطلا بطلا عصد بطلا بطلا بطلا ثلاثي ما يأتي هذا ناوز بطلا بطلا من ذلك غربا الله وبطل أن يكون خالقا لم يكن أن يكون مخلوقا لانه لا يقوم بذاته وانه صفه والصفات لا تقوم بانفسها وإنما تقوم بالموصوف بها كل الوان والطعوم والارايح والشم لا يقوم شيء من ذلك بذاته ونفسه وإنما يقوم بالموصوف به فكذلك الكلام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 صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعى بدعوته إلى يوم الدين وبعد من الخلافات التي حدثت وكان لها اثر سيء في الأمة إلى يومنا هذا الاختلاف في كلام رب العالمين وهذا من أعجب الأشياء فمن المعلوم عند كل عاقل أن الكلام يكون صفة للمتكلم ولا يوجد كلام قائم بنفسه وأول من تكلم بهذا زنادقه كفره يريدون إفساد عقائد المسلمين والآن كانوا غير معروفين متهمين كما جاء ذلك في تاريخ هذا القول ولكن تاريخ لم يجمع إلى الآن في هذه الأشياء وإنما تنسب المقالات إلى شخص ولغيره و السهر أنه الأول من تكلم بهذا الجعد بن درهم والجعد بن درهم الظهر أنه يهودي أو أنه من صنائي اليهود لأنه جاء عن إمام أحمد يقول أنه أخذ عن أباني بن سمعان وأباني بن سمعان أخذ عن طالوت بن ابن أختي لبيد ابن العصم الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي وكذلك ذكر هذا غيره من مثل البخاري في خلق أفعال العباد وغيرهما كذلك الذين مثل الطبري في التاريخ ذكر شيء قريبا من هذا وبن حزم رحمه الله في الفصل ذكر أيضا شيئا من ذلك وإن كان بن حزم رحمه الله قد أخطأ في شيء من هذه الأمور ثم فيما بعد تطور الأمر فكان هذا القول القول بخلق القرآن أنه مخلوق كان يرغم الناس عليه يجبرون بالقوة وإذا أبى عاب من العلماء قتل فقتلوا خلقا لهذا لأن الدولة صارت لهم فيما بعد حيث كانوا هم تلامذة المأمون، فزينوا له ان هذا يجب ان يرغم عليه الناس فكان يفتن الناس على ذلك ويبالغ وقد سجن الامام احمد وضرب قراب السنتين وهو كلما تماثل الضرب أخرج وضرب حتى يوم حتى ينسى الدنيا ويقال إنه مات أو إنه سيموت فصبر حتى فرج الله عنه إنه لم يبق على القول بأنه كلام الله له جاء بهم فكثير منهم تأول وقال إنهم مخلوق وبعضهم يعني إنهم مخلوق تخلصا من القتل وبعضهم قتل كما هو معروف ثم صار الكلام فيه الألف والمؤلفات وتذكر الحجج الباطلة والشبه التي انتشرت عيد الناس حتى صار الآن الشاعر الذين يقولون أنهم أهل السنة وأنهم أهل وهم المسلمون صار هذا القول عندهم من ضروريات المذهب وإن كانوا يقولون ان الصفات التي تثبت سبع منها الكلام بلا تأويل يعني كلام والاراده والسمع والبصر والحياه والعلم والقدره ولكن الكلام عندهم شيء غير معقول يقولون الكلام هو المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلا المعنى الواحد يعني والمعنى الواحد يكون عبارة عن أمور اربعه عن الخبر والاستخفار عن الاستثان والأمر والنهي هذا شيء لا يعقل غير معقول أما الكلام الذي يكون بالحرف والصوت فهو عندهم مخلوق وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن الشرائع كلها باطلة ولا فيه رسل بما ترسل الرسل ترسل بمعنى قائم بذات الرب لا, لا يمكن الرسول لا بد أن يرسل برسالة الرسالة هي الكلام الذي يقوله المرسل يكلف الرسول به أن يؤديه إلى من رسل إليه إذا قلت رسول فإن هذا يتطلب امورا أربعة لا بد منها مرسل ورسالة ورسول ومرسل إليهم هل يكون هذا بالمعنى المعنى الذي يقوم بذات الرب وهل يتحدى الله جل وعلا الخلق أن يأتوا بمثل ما في نفسه يقول كل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتي الإنس والجن على أن يأتوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يتحدى الكافرين أن يأتوا بسورة مثلها أو بعشر أو يتحدى بشيء في نفسه ويقولون ان هذا القرآن عبارة عن كلام الله يعني ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله ولهذا كثير منهم يستهين به كلام في هذا معهم على الشاعر لان المعتزله مضوا الى غير رجعه ان شاء الله ولكن موجود منهم الان جماعات وأمور بغير هذا الاسم كالعقلانيين والماليين هم يسلكون مسلكهم تماما فالمقصود ان الكلام لا يمكن إلا أن يكون صفة متكلم والأمور العقلية التي ينظر إليها يعني يمكن تحصر مثل ما يقول المتكلمون جواهر وأعراب فقط ما في أكثر من كذا والجوهر عندهم هو الشيء الذي يقوم بنفسه ويشاهد ويشغل مكان يعني يرى ويحس ويصير له جرب الثاني عرض والعرض هو الذي يعرض ويزول ولا يقوم الا بغيره لا تجده قائما بنفسه مثل العلم والجهل والمرض والصحة واللون لا يمكن أن تجد ومن ذلك الكلام الكلام والسمع والبصر هي لا تقوم بأنفسها لا تجد شيئا قائما بنفسه هل يوجد كلام متجسد ولكن يقولون إن الله خلق الكلام في جسم لأنه لا يقوم بنفسه خلقه في جسم فأي جسم تخلق أنه يقول خلق الشجرة لما قال الله لموسى ناداه قال إني أنا ربك فأخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس كان الشجرة هي التي تقول أنا ربك وعلى يقول إنه لما نادى موسى انه سمع الكلام من كل مكان يعني سمع من فوقه عن يمينه وعن شماله ومن تحته ومن يساره حتى يكون حتى يصح المذهب ان الله في كل مكان فالمقصود ان هذا انكار هذا الشيء من أعظم المنكرات وهو اذا قيل بهذا بطل الاسلام كله وبطلت الشرائع كلها لان الله جل وعلا هو الذي يشرع يأمر وينها وامره ونهيه بكلامه تعالى وتبدس وكذلك هو الذي يرسل الرسل وارسال الرسل بالكلام بقوله جل وعلا وهو الذي انزل الكتب والكتب هي كلامه تعالى وتقدس يتعللون باشياء المعتزله يقولون الكلام حدث وهذا يقول مثل اذا قلت الحمد لله رب العالمين فالهمزة قبل اللام واللام قبل الحاء والحاء قبل الميم والميم قبل الدال وهكذا هذا يتعاقب وكونه يتعاقب معناه أنه يحتاج إلى زمن وهو يحدث وكل ما يحتاج إلى زمن فهو حادث ثم يوجدون كلاما من عند انفسهم مقاعدون حتى يكون اصل لهم يقول من حلت فيه الحوادث فهو حادث لاننا ندرك المخلوقات انها توجد في زمن وانها تحلها الحوادث فكل ما حلته الحوادث فهو حادث وهذا القياس الشمولي الذي يستعملونه بصفات الله جل وعلا وأما الشاعر فعيضا يقولون ان الكلام الذي يكون بالنطق والحروف يحتاج إلى أدوات وعلى الأصل الذي يكون عندهم أنهم يؤثرون يجعلون نفوسهم من ثم يقيسون رب العالمين على ذلك وينفون صفاته نقول ان الكلام يحتاج إلى لسان وإلى شفتين وإلى لهات وإلى حنجرة وإلى حفاب صوتية وإلى وإلى, وإلى كل هذا لا يجوز أن يوصف رب العالمين به ونحن نقول لهم أيضا لا يجوز أن يوصف رب العالمين بهذا وإنما هذا كلام المخلوق وكلامه مخلوق مثله أما رب العالمين جل وعلا فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في كلامه ولا في سار أو صاف فلا بد أن نأخذ هذه القاعدة كما علمنا اياها ربنا جل وعلا فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال فلا تجعلوا لله ان تعلم له سميا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد في آيات كثيرة يعلمنا الله ربنا يعلمنا الله يعلمناها ربنا جل وعلا حتى لا نظل أما هؤلاء فقد ظلوا فجوابهم على هذا أن يقال أولا كون الكلام يكون محل الحوادث ونقول ان الكلام يتعلق بالمشيئة وهذا الكمال ولا يكون الكمال ولا يمكن أن يكون الكلام دفعة واحدة أو يكون شيء وجد ثم لا يكون فكلام الله جل وعلا يتعلق بمشيئة إذا شاء تكلم وإذا شاء لا يتكلم لا يتكلم وهذا هو الكمال وهذا هو المعقول أيضا الذي يعقد أما قواعدهم الذي يقول من الكلام الحادث ويقول هذه بدع وظلال يجب أن ترد على صاحبها ويرم بها وجهه ولا يجوز أن نعدل عن كلام ربنا لعجل تلبيث الملبسة وتشبيه هؤلاء الظلال الذين ظلوا في ربهم جل وعلا وأرادوا من المسلمين أن يضلّوهم، وأما الأشاعرة فيقال لهم ايضا كلامكم كله باطل فنجد من المخلوقات الله جل وعلا الضعيفة أنها تتكلم وليس لها ألسنة، وليس لها حناجر، وليس لها شفاء، ولا حبا صوتي ولا غيره. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي يقول السلام عليك يا رسول الله فهل الحجر له شفاه وشان وغيرها وقد سمعوا الطعام يسبح وهم يأكلون والحصى يسبح بأيديهم ومن المشهور أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب إلى جذع نخلة يابس ثم اتخذ المنبر وترك حنا إلى ما فقد من ذكر الله عليه وسمعه أهل المسجد كلهم سمعوا حنينا حتى نزل من المنبر والتزمه وصار يهدع فهل هذا له لسان وله حنجر وله والله جل وعلا يقول حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم لا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم وهؤلاء أرداهم ظنهم بربهم جل وعلا فظلوا ظلالا بعيدا ويقول جل وعلا وإن من شيئين لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه والصحيح أن التسبيح بلسان المقال لا بلسان الحال كما يقوله من يقوله من المفسرين يعني أنك إذا شاهدت هذه الأشياء سبحت لأنها تدلك على قدرة الله وعلمه الصواب أنها هي تسبح وليس المشاهد لها وهذا هو ظاهر الكلام والذي ينبغي أن يفهم منه مقصود أن الكلام المعقول هو ما يقوم بالمتكلم. وهو يكون بحرف وصوت ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا في كلامه أمور كثيرة منها أنه أضاف الكلام إليه وقال جل وعلا وإن أحد من المشرفين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهو يسمع كلام الله من المبلغ الذي يبلغه ذلك فالقرآن كلامه جل وعلا الذي أنزله وكذلك التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب التي أنزلها كلها كلام الله جل وعلا والله جل وعلا لا يزال يتكلم اذا شاء وكلامه أمره ونهيه بالكلام وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون الله ولكن الشاعر يعجزون الله يجعلونه عاجزا عن النطق ويجعلونه بمنزلة الاخرس الذي يكون في نفسه شيء ما يستطيع أن يعبر عنه فيأتي غيره ويعرف ما في نفسه ثم يعبر عنه واي نقص أعظم من هذا نسأل الله على العافية ويستدلون بذم جس قوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم قال راقه للرسول ويدل على أنه كلام الرسول والقرآن عندهم كلام البشر أو كلام الملك كلام البشر أو كلام الملك الله جل وعلا اخبرنا عن الوحيد الذي فكر وقدر ونظر ثم بسر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكفر ثم قال في القرآن إن هو إلا قول بشر فقال الله جل وعلا سأسره سقر وأضافه الله جل وعلا مرة من رسول البشري لأنه هو الذي يبلغه ولهذا قال إنه لقول رسول وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين إذا تنزيل من رب العالمين يكون قول الرسول ثم بعد ذلك يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثي فما منكم من احد عنه حاجزين فالاخذ باليمين يعني الاخذ بالقوه لان العرب يعرفون ان الاخذ باليمين اقوى من الاخذ بالشمال اما في الايه الاخرى يكون إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع السماء يعني مطاع هناك السماء أمين أمين صفة له إضافة إلى أحد الرسولين يمتنع أن يكون للرسول الثاني. ولكن هو الإضافة لأنهما يبلغانه عن رب العالمين والكلام يكون لمن قاله ابتداء لا لمن يقوله اداء وتبليغا فإنه يكون لمن نطق به وتكلم به والله جل وعلا يقول لقد, لقد حق القول مني القول من الله جل وعلا يقول وما أكثر الآيات التي فيها إثبات ذلك فهل بعد هذا مثلا ننظر إلى كلام أهل الباطل أهل الضلال الذين يريدون إفساد عقائد الناس وقول بجعفر ثم كان الاختلاف الحادث بعد ذلك في أمل القرآن يعني أنه مخلوق وهذا حدث في آخر القرن الثالث يعني بعد مضي الصحابة بمئات السنين وجاءت الحوادث التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذه الأمة ستفترق ثلاث 73 فرقة وقال كلها في النار إلا واحدة والاختلاف القرآن هما نظر اولا يعني إلى أصل القوه التي صار إليها العرب كيف صاروا بهذه المنزلة يستحون البلاد ويقضون على الدول الكبيره مثل الروم مثل الفرس وكانوا في ما قبل قبائل متناحره كل قبيله تغير على الاخرى ليس لهم قيمه وليس لهم قوه ولا ينظر, ينظر اليهم الا انهم متفرقون متشتتون يعبدون الأثان وغيرها فلماذا صاروا إلى هذه القوة لا بد أنه من أجل العقيدة التي جاء بها رسولهم صلى الله عليه وسلم فلا بد من افسادها ولا يزالون إلى الآن يحاربون هذه العقيدة ولكن الآن صارت الأمور الوسائل التي يحارب بها متطورة تدخلت كل بيت قال فقال بعضهم هو مخلوق هذا قول الجهميه والمعتزله وايضا يضاف معهم الأشاعرة شاعره يقولون انه مخلوق لانهم يقول الكلام اللفظي مخلوق والكلام الذي يثبتونه لله غير معقول كالامور الاخرى مثل الرؤيا ومثل وجود الله فعندهم الله في كل مكان تعالى الله وتقدس فكيف هؤلاء مثل الذي يقول هذه المقالات يقال إنهم نهل السنة وقال آخرون ليس بمخلوق ولا خالق هذا من البدع أيضا يقول لا مخلوق ولا لا سب خالق ولا مخلوق لما كان معروفا ولك أحد يتكلم به من السلف إنما المعروف عند إن السلف أنه كلام الله. نقول كلام الله ونقول غير مخلوق، لأن صفات الله جل وعلا لا تكون مخلوقة. وقال آخرون لا يجوز أن يقال هو مخلوق ولا غير مخلوق. هذا هو الصحيح. لا يجوز أن نقول مخلوق. يعني لا يجوز أن نقول غير مخلوق ولكن مخلوق ولكن نقول غير مخلوق هذا أيضا نأخذ جزء منه باقي باطل يجوز أن يقال هو مخلوق هذا صحيح لا يجوز أن يقول هو مخلوق ولكن يجب أن نقول غير مخلوق لأنه صفة الله جل وعلا وصفات الله لا تكون مخلوقة فهو كلامه جل وعلا قال أبو جعفر والصواب في ذلك من القول عندنا وهكذا يجعل القول يعني عند في نظره وهذا أحسن حتى لا يضيفه إلى غيره فيكون قد يعني قال على غيره ما لم يقل قول من قال ليس بخالق ولا مخلوق قلت أن هذا بدعة لأن هذا غير معروف عن السلف السلف يقولون هو كلام الله غير مخلوق وكل بدعة ضلالة لأن الكلام لا يجوز أن يكون كلاما إلا للمتكلم هذا هو الحق لأن الكلام معنى والمعنى لا يقوم بنفسه الجهميه والمعتزله يستدلون على خلقه بمثل قوله جل وعلا الله خالق كل شيء ويستدلون عليه بقوله إن جعلناه قرانا عربيا والجعل عندهم الخلق هذا جاءت مناظرات عن السنه لهم في هذا في اشياء في مجالات كثيره ولكن الجدل في مثل هذا الباطل كثير من اهل السنه والسنه وينهى عنه لانه جدل في كفر ولهذا كثير من اهل السنه كفر الذي يقول ان مخلوق والكلام عن إمام أحز مشهور من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال كلامي في او تلاوتي في القرآن أو لفظي في القرآن مخلوق يقول إنه كافر إنه جهمي والجهمية فصار عنده ومن قال غير مخلوق فهو متجع متجع ظالم فالمقصود أن الذين يختلفون في مثل هذا يبعد أن يكون أمي عليهم الحق وإنما أرادوا إبطال الإسلام هذا هو الوان لأنه إذا بطل أن الله لا يتكلم تبطل الشرائع كلها إذا كان يتكلم كيف يامر وينهى؟ كيف يقول يا عبادي فإذا سألك عن عبادي عني فاني قريب من الذي يقول كذا يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم من الذي يقول الملك قل الملك الذي يعني يأمر وينهى أن رب العالمين لا يتكلم هذا أول ما خرج على الكلام كان يتعجبون من ذلك ويقولون هذا اللي يقول يهودي ولا نصراني ولا مجوسي المسلم لا يمكن يقول هذا كلام ومع ذلك اليهود العقلاء والنصارى العقلاء لا يقولون بهذا بل يعيبون ذلك يقولون أن التوراة والإنجيل هي كلام الله وكذلك سائر كتبه هي كلامه يقول انه لانه ليس بجسم فيقوم بذاته والصواب في ذلك من القول عندنا قول من قال ليس بخالق ولا مخلوق لان الكلام لا يجوز ان يكون كلاما الا للمتكلم هذا هو الصحيح انه لا يكون الكلام الا صفة لمن قام به يكون كلاما للهوى أو يكون كلاما لمخلوق لذلك المعتزلة يقولون إن الله جل وعلا يتكلم ولكن مقصوده يتكلم يعني يخلق الكلام في غيره تجد هذا في كتبهم إن الله متكلم ويتكلم ومقصودهم أنه يخلق الكلام في غيره وليس أن الكلام يقوم به تعالى الله وتقدس ومثل هذا الذي يقول الإمام بن رحمه الله ليس بخالق ومخلوق هذا يصح أن يقال في جميع الصفات ليس بخالق ولا مخلوق ولكن كل هذا بدع ما كان معروفا عند السلف وإنما لما جاءت هذه الفتنه صار الناس يتكلمون بذلك وقالوا انه لا خالق ولا مخلوق بل هو صفه للخالق قائمه به جل وعلا الغريب ان المعتزله القدريه يدخلون القرآن في قوله جل وعلا في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء ويستدلون بهذا ويخرجون من هذا العموم أفعال العباد يقولون ليست مخلوقة لله نظر كيف العجب يقولون إن هذه مخلوقة لهم للعباد هم الذين يخلقونها وهذا يدلك على الضلال وعلى اتباع الهوى وقوله لانه ليس بجسم فيقوم بذاته قيام الاجهاد بأنفسها هذا يساوي قولهم انه ليس بجوهر بل هو عرب لانه صفه والصفات اعراض لأن الجواهر هي الأجسام التي تقوم بذاتها وكل مخلوق لا يخلو من ذلك إما أن يكون جسم قائم بذاته أو يكون عرض لا يقوم إلا بغيره هذه أمور عقلية متركة بالعقل ولكن لا يجوز ان نطبقها على صفات رب العالمين قولك مثلا إنه جسم جسم ليس بجسم أو النصفات صفاته عرض أو ليس بعرض كلها بدأ ومن ذلك هذا الكلام الذي يقوله بن رحمه الله ليس بخالق ولا مخلوق لسنا بحاجة إلى هذا بل ان نقول إن كلام ربنا صفة له تقوم بذاته تعالى وتقدس وتتعلق بمشيئته إذا شاء يتكلم تكلم ولهذا يقولون الكلام قد يكون صفة ذات وقد يكون صفة فعل فمن حيث يعني الجنس والأصل هو صفة ذات لأنه قائم بذاته بمعنى أنه كل ما أراد أن يتكلم تكلم من حيث النظر إلى أفراده فهو يتعلق بمشيئته. إذ تكلم به وقت من الاوقات وأنزله إلى من يشاء من عباده من رسله وكلم رسله ويكلم من يشاء من ملائكته وسيكلم عباده يوم القيامة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد لا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان هذا للمؤمنين أما, الكافرين ف... أما الكافرون فإنهم لا يكلمون ولا ينظر إليهم ولكن تقررون بكفرهم وظلالهم وتعرض عليهم كفرياتهم ثم يذهب بهم إلى جهنم قوله لانه ليس بجسم فيقوم بذاته قيام في الاجسام بانفسها هو قول المتكلمين ليس بجوهر كما هو معروف لانه عرب لا تجد كلاما تشاهده وانما الكلام يسمع من المتكلم ويكتب كلامه فيعلم بذلك او يحفظ ما يحفظ او يكتب أما أن يقوم بذاته فلا فالحروف التي يكتب بها أيضا ليست هي الكلام إنما هذه حروف كتب بها الكلام وقوله فمعلوم أن إذ كان ذلك كذلك يعني معلوم في العقل إذا كان ليس بجسم هكذا يعني فمعلوم أنه اذا لم يكن بجسم انه غير جائز ان يكون خالقا بل الواجب ان كان ذلك كذلك يكون كلاما للخالق هو كثيرا ما يقول هذا الاسلوب كذا كان ذلك كذلك وغير جائز كذا هذا أسلوبه دائما كذلك وكذلك التعبير بالواجب والجائز هذا من أول الكتاب هنا إلى آخر حتى التفسير هكذا التفسير هذه عباراته وإذ كان كلاما للخالق بطل أن يكون خالقا فالخالق هو الله جل وعلا ويخلق بقوله اذا قال كن الشيء كان كما اراد جل وعلا فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم استعينوا بكلمات الله ومن المعلوم ان الاستعاذه بالمخلوق شرك لهذا استدل السلف على ان الكلام غير مخلوق حيث قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة وقال أعوذ بكلمات الله التامات وكلمات الله التامات يعني كلها كلام الشرعي والكلام القدري كله يكون تاما بحيث أنه يكون عدلا ويكون يعني عدلا في أحكامه ان للواقع ويكون ايضا صفه له وان اذا كان قدني يرغب بد وجع من وجود مراده مراده السلام اما التي لا يجاوزن برون ولا فاجر، ومعنى المجاوزة يعني أن يعصي أحد مرادها وهذه التي لا يستطيع أن يجاوز مرادها البر ولا الفاجر هي الكلام الكوني القدري يقول كن فكان فعلى هذا يقول يصح أن يقول إذا قال أعوذ بكلمات الله يكون الكلام الشرعي الأمري الديني أو الكلام الكوني القدري وكله صفة لله جل وعلا ثم دليل ظاهر في كون الرسول استعاذ به أنه ليس بمخلوق وإنما هو صفة لله جل وعلا لأن الاستعاذ بالله وبصفاته ولا يلزم أن نكون الصفة بهذا مثل ما مضى أنها صفة قائمة بذاتها قال الله جل وعلا يقول نسألك برحمتك كما تقول أعوذ بكلمات الله وأعوذ بعزه الله وقدرته وما أشبه ذلك وكما تقول سبح اسم ربك فليس الاسم هو الذي يسبح ويعبد بل يسبح الله يذكر اسمه يسبح بذكر اسمه سبحان ربي العلا سبحان ربي العظيم وهكذا في مثل هذا قوله والواجب إذ كان ذلك كذلك أن يكون كلاما للخالق كما أن الكلام يكون كلاما للمخلوق يعني صفة للمخلوق قائمة به وكلام رب العالمين جل وعلا صفة له تقوم به يتكلم إذا شاء يعني تقوم بمشيئته يعني أنه تتعلق بمشيئته إذا شاء أن يتكلم تكلم تعالى وتقدس وهذا هو الكلام هو الكلام وليس الكلام ملازما له صاحب عقيدة ال شرح قائد الطحاوي ذكر أن الناس فيه ثمانية مذاهب ولكن أنه مذهب الفلاسفة ومذهب الباطنية الكفار الذين لا يجوز ذكر كلامهم معه في كتب المسلمين ومقصود والحصر في هذا والكلام في صفات الله جل وعلا منتشر في كتب أهل السنة فهو قوله وبطل, وبطل ان يكون خالقا يعني الكلام لم يكن أن يكون مخلوقا وإذ كان كلاما للخالق وبطل ان يكون خالقا لم يكن ان يكون مخلوقا لا جيب لم يكن يكون مخلوقا لانه لا يقوم بذاته يعني الكلام لا يقوم بذاته لانه ليس شيئا قائما بذاته مثل ما سبق أنه ليس بجسم بل لا بد ان يقوم بمن يتكلم به وانه صفه يعني الصفات لا تقوم بأنفسها وانما تقوم بالموصوف بها ثم قال كل الوان والطعوم والارايح ارايح يعني الروائح والشم لا يقوم شيء من ذلك بذاته ونفسه وانما يقوم بالموصوف به وهكذا جميع الصفات قل ما الكلام صفه من الصفات لا تقوم الا بالموصوف به واذا كان ذلك كذلك صح انه غير جائز ان يكون ان يكون يعني ان يكون صفه للمخلوق ولكن كلام المخلوق صفة له والموصوه بها الخالق جل وحلا يكون مثل سائر الصفات لأنه لو جاز أن يكون صفة لمخلوق والموصوه بها الخالق جاز أن يكون كل صفة لمخلوق فالمصور بها الخالق معنى الكلام يقول لو قلنا إن الكلام يكون صفه لمخلوق وأضفناه إلى الله يقول لجازة أن نضيف إليه كل صفات المخلوق مثل السمع، مثل البصر، لأن الله هو الذي خلق لكن هذا عند من لم يفرق بين الفعل والفاعل، وهما القدرية الجبرية، القدرية المتزلة، وكذلك العشائر عندهم الفاعل والمفعول شيء واحد، هذا أيضا من الضلال البين، فالفاعل له فعل. وفعله الذي هو صفته له أثر وأثره مخلوق إذا قال الله جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فالسماوات الذي خلق فالخلق صفته إنه يقول للمخلوق كن فيكون والسماوات مخلوقة مخلوقة له وغيرها ففرق بين الفعل وبين المفعول فالمفعول هو المخلوق والفعل الذي يقوم بالفعل فلا يكون الفعل والمفعول شيء واحد وإلا تبس الأمر مثل ما يقول ابن جليل هنا يقول لو صح أن يكون المفعول صفة للفاعل لصارت صفات المخلوقين صفات لله جل وعلا هذا معنى كلامي هنا إن كان فيه تعقيد وفيه حسب بسلوبه ذلك الوصف بها الخالق لا يجوز لانه لو جاز ان يكون صفه لمخلوق والموصوف بها الخالق جاز ان يكون كل صفه لمخلوق فالموصوف بها الخالق المعنى يقول لو صح ان يكون المفعول صفه للفاعل لجاز ان يكون كل صفه للمخلوق هي صفه الله وهذا من ابطل الباطل واوضح هل يكون هذا واضح ولا لا واضح فلان المجرمين وقوله فاذا فسد ذلك وصح انه كلام الله وكان قد تبين ما اوضحناه قبل ان الكلام صفه لا تقوم الا بالموصوف يعني قبل اول الصف ان صح انه صفه للخالق وان كان ذلك فكذلك صح انه غير مخلوق هذا دعى الى عاده التطويل وعادة التشقيقات ها المحدث يعني جديد يعني انه جاء بعد ان لم يكن فالاحداث يعني انه جديد وليس مخلوق يقول يقولون بالقوة يعني يزمون ان تكون لغة بمرادهم على ما يريدون يصير يجي من يرجع إلى كلام اللغة وإلى كلام أهل التفسير وأهل العلم الذين تلقون ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما أن يكون لغة على حسب المضلين الذين يريدون ان يضلوا الناس فتفسد الامور كلها ما يصح شيء معلوم ان الانسان الذي اذا يضل مثل يريد انه يقيم ضلاله بالأمور المؤجهه ولا يقبل ما يقبل لو قلت له انه كذا وكذا ولهذا كان السلف يحرجون بعضهم بعضا على أن لا تتكلم مع هؤلاء لا تكلمهم لأنهم غلال ولا يزيدهم الكلام إلا أن تشهر كلامهم فقط فيعرض عنهم حتى يموت كلامهم نهائيا هذه هي الطريقه الصحيحه اذا دخل رجل على محمد بن سيرين في بيته وعنده تلامذته وعنده من أهل البدع فقال أريد أن أتلو آية عليك قال لا وضع الصابع في اذانه قال ما تتلو علي شيء أخرج وإن لم تخرج سوف اخرجنا قال الناس الذي عنده اتقل لا تخرج رجلا من بيتي، لما خرج قال يا رحمك الله لماذا ما تركت يتلو آية قال أنا أعرف أنه ظالم لسوعايا يريد أن يلقي شبهة، فنحن بغناء عن ذلك. ما نريد من أهل الظلال أن يكون شيئا عندنا فهم لا يتكلمون إلا بما يريدون، فيريدون أن كما قال الله جل وعلا يلبسون الحق بالباطل حتى يعموا على بعض الناس. وقد عرف مقاصدهم عرفت مقاصدهم. أيضا أيضا هم قالوا أيضا نجعلناه جعلناه عربيا قالوا أيضا مخلوق خلقناه خلقناه على لأنهم لا يعرفون اللغة أيضا جعل الذي معنى خلق لا يتعدى إلى مفعول ولهذا يقال لهم كيف تقولون في قوله جل وعلا وجعلتم الله عليكم كفيلة يعني خلقتم الله وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا يعني خلقوا الملائكه تناقض الذي يعني هم يأخذون الشيء الذي يعني يكون لهم كما قال السلف اهل البدع يستدلون بما لهم ولا يستدلون بما عليهم يعرضون عنه هذا لا يزال الناس على هذا الشيء نعم قال رحمه الله ومن ابى ما قلنا في ذلك قيل له أخبرنا عن الكلام الذي وصفت أن القديم به متكلم مخلوق أخلقه إذ كان عنده مخلوق في ذاته أم في غيره أم قائم بنفسه فإن زعم خلقه في ذاته، فقد أوجب أن تكون ذاته محلا للخلق، وذلك عند الجميع عند جميع كفر. وإن زعم أن خلقه قائم بنفسه، قيل له: فيجوز أن يخلق لونا قائما بنفسه وطعما وذواقا. فإن قال لا، قيل له: فما الفرق بينك وبين من أجاز ما ذيته من قيام الألوان والطعوم بأنفسها؟ وأنكر ما أجزت من قيام الكلام بنفسه ثم يسأل الفرق بين ذلك ولا فرق يعني هذا أيضا من الجدل ولكن هل يجوز أن يجادل هذا بمثل هذا الذي يقول الكلام مخلوق مجادلات يعني لبيان اللبس وإبطان الباطل هذه لا بد منها لا بد من ذلك لانها ليس كل احد من المسلمين يكون واضح عنده الباطل قد يكون عنده شيء ملتبس يبين له ذلك هذا منه قال ومن ابى ما قلنا في ذلك يعني ابى ان يقول ان الكلام صفه للمتكلم والصفة لا تكون مخلوقة صفة الخالق جل وعلا فالله بصفاته أزلي وأبدي وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله تعالى وتقدس قل كل قلنا له أيضا ونخبرنا عن الكلام الذي وصف أن القديمه يعني أن الله به متكلم مخلوق أخلقه إذ كان عند عنده مخلوقا في ذاته المعنى يقول إذا كنت تقول ان القرآن مخلوق أين خلقه هل خلقه في ذاته؟ إن كان نعم نقول هذا كفر بإجماع الناس وإن كان يقول خلقه قائما يعني خارج عن ذاته فقال هل يوجد الكلام يعني يرى ويشاهد قائم بالذات مثل اللون والطعم والرائحة والعلم والجهل وغير ذلك هذا لا يوجد فإذا هذا باطل فلا بد إذن أن يكون الكلام صفة للمتكلم هذا هو وكلامه يعني هو خلاصة كلامه نعم قال وإن قال بل خلقه قائم بغيره قيل له فخلقه قائم بغيره وهو صفة له فإن قال بلا قيل له أفيجوج أن يخلق لونا في غيره فيكون هو المتلون؟ ما خلق كلاما في غيره فكان هو المتكلم به وكذلك يخلق حركة في غيره فيكون هو المتحرك بها هذا أيضا لون آخر من الجدل. يقول إذا كان كنت تقول مثلا أنه صفة صفة له خلقه في غيره يقول هذا معنى معنى مثلا صفات الناس مثلا سمعهم وابصارهم وغيرها الله خلقها هل يجوز ان نصف انها تكون صفه لله هذا ايضا كفر بالله جل وعلا فلا بد ان تكون الصفه قائمه بالموصوف وتكون هذه الصفات للمخلوقين الله خلق العباد بل والحيوانات وغيرها فيها اسماع وأبصار فيها أيد وارجل فهي صفة لها وليس صفة للخالق جل وعلا نعم فإن أبا ذلك سؤل الفرق وإن أجاد ذلك أوجب أن يكون تعالى ذكره إذا خلق حركة في غيره فهو المتحرك وإذا خلق لونا في غيره فهو المتلون به وذلك عندنا وعندهم كفر وجهل وفي فساد هذه المعاني التي وصفنا الدلالة الواضحة اذ كان لا وجه لخلق الأشياء إلا بعض هذه الوجوه صح أن كلام الله صفه له غير خالق ولا مخلوق وأن معاني الخلق عنه منفيه يعني معاني الخلق الذي هو كل هذا يرجع إلى الفرق بين الفعل والمفعول فالذي يفرق بين الفعل والمفعول يعلم الحق بذلك ويتبين له أما الذي يقول الفعل هو المفعول إنه يجعل المفعول صفة للفعل وهذا ضلال مبين، ولهذا يقولون تقول ما إن الله متكلم ويريدون بذلك انه يخلق الكلام في غيره وهذا الذي أبطله بن جريد رحمه هذا في هذه المجادلة نعم أل فيه شيء أن الكلام في هذا الاختلاف فيه بقي اللفظ الملفوظ وال ما تعرض لها ويتبع لهذا ف... وكذلك الكتاب وكون القرآن مكتوب في المصاحف و... يعني هل يقال ان القرآن حال في المصحف أو إنه غير حال فيها وعشبه ذلك كما هو قوله كثير ما هذه كلها يعني تتفر على هذا فالكلام في التلاوة والمثل أن هل التلاوة يعني فعل تالي أو هذا أيضا نقول الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق أفعاله فإذا تلا العبد كلام الله جل وعلا نقول المثل والمسموع من هو كلام الله أما حركة الأدوات مثل اللسان والشفتين وكذلك الصوت الذي يحدث منه هذا كله مخلوق الواجب التفرق بين ما الله وما هو صفة المخلوق ما هو صفة الله ولهذا اختلف الناس في تلاواتهم تكون هذا تلاوته جيدة وهذا تلاوته ردية ولا يجوز أن نقول القرآن أنه رديع النوم القرآن كلام الله جل وعلا وكذلك يقال هذا صوته حسن وجميل وهذا صوته ليس كذلك فالأصوات مخلوق اسال الناس واذا قرئ القرآن قراه القاري نقول المثل المسموع هو كلام الله ولكن بصوت القاري والصوت مخلوق كما أن حركه الشفتين واللسان وكذلك الحنجرة مخلوقة أما المتلو فيه إذا كان كلام الله فهو غير مخلوق هو مثل ذلك الكتابة فالكتابه تكون كتابة حسنة وتكون كتابة ردية ولا يجوز أن نصف القرآن بأنه ردي وأنه نقول هذا الكتابة فعل الكاتب فعله وفعله مخلوق فالحبر والورق مخلوق ولكن المكتوب في الكتاب في المصحف نقول هو كلام الله جل وعلا ولهذا كل السلف ان الكلام سواء كتب او حفظ او قرا ومهما تصرف فإنه كلام الله جل وعلا ولكن الأدوات يجب أن يفرط بينها وبينه والمروي عن الإمام في هذا من قال المثل من قال لفظه في القرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع يخفى على بعض من لم يفهم كلام الامام احمد هذا الاسم ذلك انه اذا قال مثل لفظ لفظي فاللفظ قد يراد به المصدر وقد يراد به الملفوظ به فالمصدر الذي هو حركه اللسان وحركه الشفتين والصوت هذا مخلوق اما اذا اريد به المحرك به الملفوف المتلو فلا يجوز ان يكون مخلوق فلما كان فيه لبس وفيه اشتباه منع ان يقول ان يقال ان لفظه مخلوق لئلا يطلق الخلق على كلام الله جل وعلا واذا قال غير مخلوق صار مبتدع ايضا لأنه يدخل فيه فعل الإنسان وفعل الإنسان مخلوق لهذا السبب والذي خفي عليهم بنامزل هذا الكلام يعني كأنهم استبعدوا أن يكون هذا كلام الإمام أحمد كما قال ابن قتيبة في كتابه اللفظ المرفوض له كتاب بهذا الاسم مطبوع كتيب قال ما أظن هذا الكلام يصح عن إجمام أحمد أنه صح عن إجمام أحمد والبخاري يقول في خلق أفعال العباد لما ذكر هذا يقول انهم يقولوا الإمام أحمد وهم لم يفهموا كلام الإمام أحمد لدقته لدقته لأنه أراد هذا الشيء الذي صرنا به أما كلام قول ان القرآن حل في المصحف هل يجوز أن نقول هذا؟ أن كلام الله حل في المصحف نقول ان القرآن مكتوب في المصحف ولا نكون حل البايق رحمه الله في شعب الايمان يقول حل في المصحف القرآن حل في المصحف. هذا لا يجوز البايق معروف عنده أشارية كثيرة. لهذا يقول في كتاب الصفات. كتاب الصفات. باب إثبات اليدين لا من حيث الجارحة. باب إثبات العينين لا من حيث الجارحة. لماذا نجي من حيث الجارحة؟ الداعي لهذا. أقول لأ أقول لأ جل الداعي إلى هذا. بالتشميم. أقول لأجل إذا قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان نقول لا من حيث الجارحة كل هذا من البدع بدع الضلال الذي حلقه في اذهان الناس وتصوروا اولا ان اليدين جارحه ولا يعرف منها الا الجارحه وكذلك العينين جارحه والوجه والرجل وما اشبه ذلك فاذا ذكروها بادروا الى نفي هذا هذا هذا المفهوم لا من حيث كذا وكذا الجوارح صفات الناس صفات الخلق الله جل وعلا لا يجوز أن نقول لنا أي جالحة ولا غير جالحة نقول هذه صفاته ونعلم أنها لا تشبه صفات الخلق يقينا لا داعي لأن نقول لا من حيث كذا وكذا نعم ما ولفه؟ يقولون القرآن مخلوق خلقه الله في جسم إما في الهواء وإما في الشجرة لما قال لما لدينا من جالب الواد الايمن شجرة المباركة الشجرة المباركة لهذا يقولون ان الله جل وعلا أيضا يخلق الكلام في الأجسام. أما الشائرة لا الشائرة يقولون إن جبريل عبر أما في نفس الله فهذا كلامه ما كلامه هو كلام محمد الذي في المصحف عبارة عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله وقبلهم الكلابية يقولون حكاية هو حكاية عن كلام الله تشعرين مرضوا هذا لأن الحكاية يقولون تحاكي المحكي وتماثل وهو لا يحاكيها قالوا عبارة كل هذا باطل هذا ما يقولونه نصيفا ما يجعلونه نصيفا يجعلونه مخلوق مخلوق بعض اجازات القره الذين تكتب الان وبعضهم كتب يقول اقراني فلان اقراه فلان وفلان قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل وجبريل اخذه من اللوح المحفوظ يجوز هذا يعني هذا ماذا فعلت ان القران اخذ من لحم محفور هذا لا يجوز هذا ان القران كلام الله جل وعلا جبريل سمعه من الله على الواجب يقول سمعه من الله فجاء به الى محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة لم يترك منه حرفا واحدا حتى الأمر الذي وجه إليه يقول قاله لنا قل هو الله أحد قل أعوذ ربك قل يا أهل الكتاب سئل عن هذا صلى الله عليه وسلم قال قيل لي قل فقلت لكم مثل ما قيل لي يعني لم يترك حرفا واحدا منه كله بل من اياه ولهذا يقول أهل السنة كلام الله الذي في المصحف من, أوله إلى من أول الفاتحة إلى آخر سوره الناس كله كلام الله حقا من جحد حرفا واحدا منه كفر حرف واحد كنوا كافرا نعم قالوا لماذا تقول لنا قل قال قيل لي قل فقلت لكم مثل ما قيل لي ماقصود يعني أن الكلام هذا له فروع كثيرة يعني ولكن يكفينا هذا نعم. <تصفيق> قال رحمه الله القول في الاختلاف في عذاب القبر. قال أبو جعفر ثم كان الاختلاف بعد ذلك في انفاض العباد بالقرآن وقد بينا ذلك فيما مضى من كتابنا هذا. واختلف في عذاب القبر وهل يعذب الله تعالى أحدا في قبره أو ينعمه فيه فقال قوم جائز أن يكون الله جل ذكره يعذب في القبر من شاء من أعدائه وأهل معطيته وقال آخرون بل ذلك كائن لا محالة بتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله جل جلاله يعذب قوما في قبورهم بعد مماتهم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 وليس عند أهل السنة فيه اختلاف أهل السنة يؤمنون به كما أصبر به رب العباد جل وعلا في كتابه واخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بينا موضحا ولكن قبل هذا يجب أن نعلم أن الموت ليس عدم وإنما هو انتقال من حياة إلى حياة أخرى وهذه الحياة الأخرى حياة غيبية لا نعرف حقيقتها غير أننا نعلم أنه يحس يألم وينعم وايضا يتكلم ويخاطب ويسأل ويكون عنده ايضا عقله الذي خرج به من الدنيا ثبت في الحديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وفي غيره ان الميت اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وهو يسمع قرع نعاله اتاه ملكا فاجلس سأل من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي معذ به كان موقنا أجاب الجواب الصحيح وإن كان مرتابا لم يستطع الجواب يقول سلعة الناس يقولون شيئا فقلت فيعذب ثم يقول يضرب بمطرق من في النار من حديث يفهب عليه قبر فيصيح صيحة يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس وهذا ايضا من أمور الغيب يعني يسمع من يليه عن يلي القبر القريب منه من الشجار ومن الحجار ومن البهائم أيضا فالبهائم تسمع ولهذا يشاهد الآن كثيرا تجد مثل البعير البعيد يرعى في المقبرة أو عندها ثم ما تدري إلا يفر يهرب بسرعة لأنه سمع الصوت ولا سمع أذاب ولا سمع شيء والعرب الذين كانوا في الجاهلية قديما كانوا يعتنون بالخيل كثيره أكثر من عنايتهم باولادهم بأولادهم لأن على الخيل يحمون أولادهم يحمون ويحمون وكان أحيانا إذا احتبس الطعام في بطن الفرس يعني من باب التجربة التي وقعت بالصدفة عندهم يذهبون به للمقبرة ثم يرتاع لله وينطلق بطنه الآن يعني كانوا ألا يذهبون به إلى قبور اليهود وإلى قبور المشركين يسمعون ذلك رسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين كما في الصحيحين حديث ابن عباس فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى اما أحدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من بوله يعني لا يتنزع منه وفي حديث الرؤيا التي رواها ابن المنذر والمنذري رواها بسنده العبد العظيم الذي يقول ان الرسول تاخر يوما عنه العادة التي كان عليها في صلاة الفجر, الفجر، ثم خرج وصلى صلاة تجوز بها، ثم قال أماكنكم اخبركم ما الذي حبسني؟ قل إن كنت اصلي صلت ما شاء الله، ثم غلبتني عيني، عيناي، فاتاني آتياني من ربي، فقال لي انطلق، فانطلقت معهما، فمررنا برجل برجل وعنده رجل معه كلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه ومن الى إلى قفاه ثم يتحول إلى الشق الثاني ويصنع به ذلك فإذا فرغ منه الى الشق الأول قد عاد فيفعل به فقلت سبحان الله من هذا ما هذا فقال لي انطلق, انطلق فانطلقنا فأتينا إلى رجل نائم عند رجل يثلع رأسه بحجر فيتدهد الحجر فيذهب ويخل فإذا عاد إلى رأسه قد عاد فيفعل به كذلك فقلت سبحان الله ما هذا فقال لي انطلق انطلقنا فمرنا برجل يسبح في نهر مثل الدم وعنده رجل عنده حجارة فيسبح ويأتي ويفخر فهذا يلقمه حجرا ثم يعود يسبح فقلت سبحان الله ما هذا فقال لي انطلق فأتينا إلى بناء شبه التنور أسفله واسع وعله ضيق وفيه نساء ورجال حرات فيتيهم لهب من أسفل منهم يصيحون فقلت سبحان الله ما هؤلاء فقال لي انطلق ثم ذكر أشياء ثم قال فسروا ذلك فقالوا أن الرجل الذي رايته يشرش الزقه الى فهذا هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق فهذا عذابه إلى يوم القيامه واما الرجل الذي يسلم رأسه الرجل يأخذ القرآن ثم ينام على الصلاه المكتوبه هذا عذابه الى يوم القيامه واما الرجل الذي يصبح في النار فذلك اكل الربا وأما الرجال والنساء فتلك الزواني والزانية الزواني والزانية هذا عذابهم إلى المطيامة هذا شيء أشاهده حقيقة ولما عرج به صلى الله عليه وسلم شاهد اشياء كثيرة في هذا وكل هذا في عالم البرزخ الذي هو يعني قبل ذلك بين الدنيا وبين الآخر فإذا يعني الموت نقلة نقلة من حياة إلى حياة أخرى فإما أن يكون الإنسان فيها منعم أو معذب حسب ما عنده من ال، وهذه أمور غيبية وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا الا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر فالمقبور عنده إحساس عنده حياة ولكنها حياة غيرية لا نعرفها فيعلم بالعذاب وينعم بالنعيم والعذاب يكون على روحه وعلى بدنه معا كما يقول على السنه وليس على الروح فقط كما يقوله بعضهم فلو على العذاب ومعلوم أن البدن قد يتحلل ويكون تراب ولكن ذرات التراب التي من البدن هي التي تألم وتنعم أما الروح فلا تموت الروح حيه لا تموت وهي اما ان تكون مسجونة في مكان معين في القبر ولا في غيره ولا تعلق في او تكون ايضا في الجنه او في غير ذلك وقد جاء ان ارواح الشهداء في حواسن طيف تعلق الجنه تعلق في شجر الجنه واما نسمه المؤمن فهي طائر يذهب إلى الجنة ولها سيلة بالقبر ما تفارقه فارق البدد فهذا الذي يبنى عليه ما ذكر وقوله قد بينا ذلك فيما مضى من كتابنا هذا واختلف في أذى بالقبر وهل يعذب الله تعالى أحد في قبره أو ينامه؟ قل نعم كل إما يعذب وإما ينام فالمؤمن ينعم والكافر يعذب ومن ذلك الفتنة والسؤال أما قوله فقال قوم جائز أن يكون شاء من عدائه وأهل معصياه جائزين ها؟ العقل يعني جاهز في عقولهم اما الشرع فهو ثبت ذلك في شرع الله وعلا جل وعلا الذي يقول جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون قول يعرضون عليها على النار بكره وعشيه ويوم تقوم الساعه أدفلوا آل فرعون شد العذاب هذا واضح بأنه عذاب القبر وأن العرض هذا لأرواحهم مع عبدانهم يرضون على النار والآيات في هذا كثيرة بقوله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء شاء ان هذا في القبر في سؤال القبر وفي عذاب القبر هذه الآية وفي آية أخر قول جل وعلا هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون إلى آخر السورة وفي آية أخرى تدل على أن عذاب القبر أو نعيمه أنه واقع لكل أحد وهذا يؤمن به أهل الكتاب كما ثبت في الصحيح أن يهودية دخلت على عائشة فقالت وقاك الله عذاب القبر فقالت فأنكرت ذلك هل القبر له عذاب فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له وقال نعم استعيد بالله من عذاب القبر من عذاب القبر حق الله على صلى الله عليه وسلم وظارف على عبده ورسوله ورسوله ورسوله عبده الله عليكم هذا شائد نساء يقول هل يصح أن نعرف الصفات الفعلية بأنها الصفات التي تحدث في كل وقت دون وقت لا لا يصح هذا الصفات الفعلية التي تسعلك بمشيئة الله هذا فعل يعني إذا شاء أن يفعلها شاء فعل وإذا شاء الله فعلها أفعل الله عنكم يقول هل يقال إن الأشاعر مبتدعة على إطلاقه نعم ابتدع في هذه في صفات الله وفي مسائل الإيمان وفي أشياء سيرة يعني ابتدع وظل ظل فيها يقول يا صفات الله ظلوا مجرد مبتدع ظلال حيث أولوها وتأويلها على باطل وهم يوجبون الباطل يقول التأوين الواجب إما تؤول وإما تفوض يجعلون الباطل واجبا يقول نعم. السائل كيف نرد على من قال لماذا تفرقون بين كلام المخلوق فجعلتموه مخلوق وكلام الخالق فجعلتموه صفة سبحان الله ويريد أن كلام المخلوق يصير غير, خالق غير مخلوق يصير خالق ولا, إيش ولا كلام لله المخلوق كله بسببات مخلوق هل فيه المخلوق شيء ما هو غير مخلوق شاء الكلام البعض يخلع هذا يقول يعجب الإنسان يتفهم ولا. ليس المسائل التأفير للاقي مثلا هذا يقول قلتم بعدم جواز جدال أهل البداء هم هت... يقول, يقول قلتم حبيبكم الله بعدم جواز جدال أهل البدع حتى لا ينتشر مذهبهم فماذا تقولون في من يناقش الروافق أنا ما أقول شيء لا تنسب شيء ما قلت هذا قال والسلف العلماء يقول لا تجادلوهم ولا تكلموهم حتى يموت تموت بدعتهم أنا ما أقول شيء ما لا أقول ذلك الواجب يعني يصير دقيقة الإنسان ما يكون السلف هكذا يعني وهذا رأيهم وهو رأي شديد الواقع لأنك إذا مثل جادلتهم أو ضمدت عليهم انتشر كلامهم وزاد وأيضا هم قوة يقوىون بهذا. يسأل الشيخ كل نقاش الروايات على القنوات الفضائية. وأنه سوى بوافض لما رفض كلهم من هذا الباب ولكن قد يكون هناك ناس جهلا ملبس عليهم فهؤلاء نعم يدعون ويبين لهم لما علماؤهم لن تستطيع أن تسميهم عن مقاصدهم يرفون أنهم على باطل ويستمرون على هذا ونعروف يعني أنهم ماذا تنطوي عليه هَفَائِدُهُمْ ونفوسهم؟ <تصفيق>